ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَ يؤن منا البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون سرباليم هذا نزلوهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرئتم ما تنات وَنَهُوَ أَنَّنَا الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَنْفَاكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَن أَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ذا نحن محرومون افاولتم الماء الذي تشربون انتم أنزلتمو المزن ام انزلتموه من النذر ان نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا نُلْقِي كُمُورُونَ أَن أَنْتُمْ أَنشَأْتُمُ الشَّجَرَةَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ